ذكر ابن الجوزي في صفه الصفوه قال الحارث ابن سعيد كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرا اذا زلزلت الارض زلزالها فجعل مالك ينتفض حاسس ان الارض هتزلزل دلوقتي وما تتزلزلش ليه ونحن مصرون مقيمون على المعاصي حاسس هو كده هو بيفهمها كده اذا زلزلت الارض زلزلها فاخذ ينتفض واهل المجلس يبكون ويصرخون حتى اذا انتهى القارئ الى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قالوا دي من أخوف وارجع ايات القران يا جماعة ذرة مثقال ذرة اللي حيعمل حاجة ادكر الكلمة لا يعطي لها بالا بص بصه يعني ما تتحسبش في زمان الفتن ده تصرف تصرف كده اه يعني بس مش زي يعني الناس اللي بتنتهك الحرمات ذرة قال الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا قال فجعل مالك والله يبكي ويشهق ويبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا